Book 2 5 5 5 Краіны і мовы Аль-булдан ва-ль-лугат Аль-булдан Джон з Лондона Джон мен Лондон جان من لندن لندنز تقع لندن في برطانيا العظمة تقع لندن في بريطانيا العزمة يرزيبهليكو هو يتكلم الإنجليزية هو يتكلم الإنجليزية. ماريا از مدريد من مدريد ماريا من مدريد مدريد знаходиться у تقع مدريد في إسبانيا تقع مدريد في إسبانيا يانا розмовляє на هي تتكلم الإسبانية هي تتكلم الاسبانيه بيتر ومارتا ز بيتر ومارتا من برلين بيتر من بيرلين برلين знаходиться تقع برلين في المانيا تقع برلين في المانيا Вы обое размаўляеце па нямецку? هل أنتما تتكلمان الألمانية؟ هل أنتم تتكلمان الألمانية؟ لندن гэта сталіца. لندن عاصمه. لندن عاصمه. Мадрид і Берлін таксама сталіцы. مدرід وبيرلين عاصمتان ايضا مدريد وبرلين عاصمتان أيضا ستاليتسي فيليكيي اي شومنيي العواصم كبيره وصاخبه العواصم كبيره وصاخبه فرنسا تقع فرنسا في أوروبا تقع فرنسا في اوروبا ييجيت знаходиться تقع مصر في أفريقيا تقع مصر في افريقيا يابانيا знаходиться у تقع اليابان في اسيا تقع اليابان في اسيا كندا знаходиться у تقع كندا في امريكا الشماليه تقع كندا في امريكا الشماليه بناما تقع بناما في امريكا الوسطى تقع <بانما> في امريكا الوسطى <تقع> برازيليا <في أمريكا الوسطى> تقع البرازيل في امريكا الجنوبيه تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. زيديتي калі ласка на старонку www.book2.de і скачайце апошнюю версію.